فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاعِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينَةً وَآتَتْ كُلَّ وَاعِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينَةً كي لا وقال تخرج عليه فلما راينه اكبرنا وقد طعنا ايديه وقلنا حاش لله ما هذا بشر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 ولا الا لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغدين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بذا لهم بِما رَأَوْا الْآيَاتَ لَا يَسْجُدُونَهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه ربنا بتأويله اننا نراك من المحسنين قال لا يا لا أتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما فالكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون